الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعدئذ أحبة ما زلنا نتحدث عن حكم دخول الحمامات والأماكن العامة الشبيهة بها. كما ورد في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها ما جاء عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليكرم جارا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمتزا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام قال فنهيت بذلك إلى عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته يعني أنه ظل باقي ومستمر إلى خلافة عمر بن عبد العزيز مرت خلافة أبو بكر وخلافة عمر بن الخطاب وخلافة عثمان وخلافة علي وخلافة عمر بن عبد العزيز فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضي فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمى يعني انه ليكون الحكم تغير ليكون الحديث كان ضعيف لك سألوا غاوري الحديث في ذلك فسألوه فالحكم ظل كما هو منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان الخلفاء الراشدين جميعهم حتى تجاوز في ذلك زمن عمر بن عبد العزيز جاء في الحديث أيضا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا بيتاً يقال له الحمام قالوا يا رسول الله إنه ينقي الوسخ ينظف يعني ندخل نحن نقتصير ننظف حالنا إنه ينقي الوسخ قال فاستتروا اذا لابد ما دام انتم تستفيدوا منه اذا لما بدك تدخلوا انتم بدكم تستتوه هذا للرجال اما النساء فجاء النهي قطعياً لا بمئزر ولا بغير مئزر المرأة قلنا الحكم في ذلك انه يحرم عليها ان تخلع ثيابها في غير بيت زوجها جاء في الحديث ايضا له روايات اخرى قالوا يا رسول الله حينما قال اتقوا بيتا وقال لهم الحمام قالوا يا رسول الله إنه يذهب الدرن يسيل الأوساخ يعني إنه يذهب الدرن وينفع المريض أنا شوف أحيانا في إذا دخل مثلا نحن الله بزمان نقول سون أو غيره أو شبيه يعني فيه فأي كان ما يوجد هالدفء في بيوتهم كما يوجد في الحمامات فمع ذلك يستفيد منه المريض هذا الدفء قد يستفيد منه. والآن كمان له فائدة طيب ندخل ولا ما ندخل يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله قالوا ينفع المريض قال فمن دخله فليستتر وفي رواية للحديث هذا نفسه في أوله يقول شر البيوت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات يعني الحديث لزم روايات كثيرة تثبت هذه القضايا واخيرا ايضا جاء في حديث عن قاضي الأجناد بالقسطنطينية أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر يعني ايدهم ما يتحدثوا والله انا جاي وفد من الصين انا جاي بوفد من اليابان لازم يعني هدول الضيوف جايين لعندي جايين مشان انا بضاعتي وشركتي وعملي متطلب اقدم لهم مع الاكل يعني خمر ما في اي معنى هيك معتادين هني هذا حرام اذا بقول لك النبي لا تجلس مو تشتري وتدفع انت الثمن أنت داعيون أعز... وعيزمون فهل يجوز لك أن تدفع الثمن أو حطلهم يا وتبعد أنت لا وراء بعيد يعني والله كلهم لما تخلصوا أنا بجي بس إن شاء الخمر تخلصوا أنت الآثم في ذلك أنك تقدم لهم هذه القضايا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرك أن تجلس في مكان فيه الخمر ملعون ناظره شاربه المحموله إليه إلى آخر ذلك فيما ورد في روايات الحديث فقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام قلنا الحليل المقصود بها الزوجة ما يسمح لزوجته أن تدخل هذه الأماكن طيب هذا الكلام على الحمامات العامة طيب في البيت الإنسان لما بيقول لوحده هل يجوز له أن يكشف عورته ويدخل الحمام هذا أمر لا بد منه لما بده ينظف نفسه فهو مأمور أن ينظف نفسه أن يحلق أعانتكه أن ينتف إبطه هذا الأمر يحتاج أن يخلو الإنسان بنفسه فهل هناك حرج لا ما في أي حرج يعني نحن ما نسمعه عن سيدنا عثمان رضي الله عنه، ونقول دائما أنه ذو نورين، ذو نورين طبعا لأنه تزوج بنات تنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وقية وأم كلثوم. لكن ما انه لأنه ما نظر إلى عورته ابدا ما في إنسان ما يستطيع أن ما ينظر إلى عورته، كيف سيغضب نفسه؟ لكن سيدنا عثمان الكلمة التي تقال عن حيائه رضي الله عنه أنه قال. والله ما مسست بيميني عورتي منذ ان وضعتها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحياء المنقول عن سيدنا عثمان انه لما بايعت النبي واسلمت حطيت يميني ما عدت بيميني المس عورتي ابدا الشمال بكتفي بشمالي احاول ما البس عورتي ليش معقول معقولي أنا حطيت إيد النبي بإيدي وبعد أن حطه على وقت هذا يستحيل أبدا هذا من حياة سيدنا عثمان لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في احاديث كثيرة لما دخل عليه أبو بكر وهو مات رجليه دخل عمر وهو مات رجلي فلما استأذن عثمان يعني انكفأ على نفسه وتحامل وقبض رجله قالت عائشة رضي الله عنه رأيت منك عجبا يا رسول دخل أبو بكر دخل عمر فلم تغير جلستك لما دخل عثمان قال يا عائشة كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكه السماء فكا سيدنا عثمان شديد الحياة مشهور بحيائه رضي الله عنه طيب مو أن حيائه ما نظر إلى عورته لا نظر إلى عورته لأنه مضطر إجباري يستحيل أن ينظف الإنسان نفسه أولا أن ينظر فعند ذلك يكون فيه الحارة فإذا كان الإنسان لوحده فلا مانع أن ينظف نفسه أو إذا أراد أن يغتسل وهو عاري لا مانع ولكن الأفضل أن يقلد سنة رسول الله فما اغتسل رسول الله ولو لوحده إلا بمئزر، وكان يقول هذا حياء من الله يستحي من الله أنه الإنسان صحيح أنه الله سمح لك لما كنت لوحدك للضرورة لكن مع ذلك يجب أن تراقب الله فالله مطلع عليك في كل أحوالك استحوا من الله حق الحياة نسأل الله أن يرزقنا حسن التطبيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه